بسم الله الرحمن الرحيد يسعد إسوانك بموقع أهل سنة بسم الله أن يقدم لكم هذا المال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من النار ومن علاه النار ثم أما بعد فلازمنا مع حضراتكم نطوف لمكارم الأخلاق وهذا هو الجزء التاسع من هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها إثوة الكرام تقدر والإمام البقري في صحيحه من حديث أبي الزر رضي الله عنه أنه لما سمع بمبعث النبي أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه حتى يسمع من هذا النبي عليه الصلاة والسلام فلما سمع منه ورجع إلى أبي ذر فسأله ما يقول هذا النبي أو هذا رجل فقال إنه يأمر بمكارم الأحلام وقد سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرواه البقارين في كتابه الأدب المفرص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق وإن من مكارم الأخلاق طيب الكلام وحسن الخلق طيب الكلام وحسن الخلق وضده الفحش والبذاء فطيب الكلام وحسن الخلق من مكارم الأخلاق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يضرب به المثل في حسن الخلق وطيب الكلام وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يكنى ولا يتلفظ باللفظ الفاحش فحينما جاءته امراه تساله عن الحيض وكيف تتطهر منه فكان يقول لها تطهري. فتسأل كيف فيقول لها تتبعي أثر الدم يكني فلما علمت عائشة رضي الله عنها أخذت المرأة جانبا حتى تبين لها كيف تقطع وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا ولا لعانا ولا بديء هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وطيب الكلام وإن الله سبحانه وتعالى حي كريم ستير هو سبحانه وتعالى يعلمنا الحياة ويعلمنا طيب الكلام فيكني سبحانه وتعالى في القرآن عن اللفظ الفاحش في الجماع وغيره بقوله وإذا لامستم النساء فلم تجد ما فتيمم صعيدا طيبا يكني وفي الحج قال سبحانك فلا رفت ولا فسوق ولا جداد في الحج يكني سبحانه وتعالى ليعلمنا طيب الكلام والبعد عن فحشه ومذااته ولقد حرف أهل الكتاب كتابهم فصار فيه البذاء وصار فيه الفحش وصار فيه الكلام الذي لا يكن عن فعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهذا من أكبر الأدلة على تحريف كتابهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويض لهم مما كتبت أيديهم وويض لهم مما يكسبون أما كتابنا فكله كلام طيب جميل أمرنا الله سبحانه وتعالى به وكذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بطيب الكلام إخوة الكرام ما هي ثمرات الطيب الكلام ما هي الثمرات لطيب الكلام وحسنه وحسن الخلق إن أول هذه الثمرات هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وأن الذي يحقق طيب الكلام من عباد الرحمن حق. قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ما قالوا فحشا ولا بزاءة ولا أخلاقا سيئة بل قالوا سلام هذا من أخلاق عباد الرحمن إذن فالخلق الطيب عبودي لله عز وجل وإيماء فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أحسنهم خلقا وأطيبهم كلاما وبعدهم عن الكحشي نعم أيها الإخوة الكرام قد ثبت في سورة الكرمزي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء إذن هذا ينافي كمال الإيمان الذي يقع في الفحش والبداء ينافي كمال الإيمان فمن أخلاق المؤمن حسن الكلام وطيبه وهذه هي أول ثمرة من ثمرات طيب الكلام والبعد عن الفحش وأما الثمر التالي من ثمرات طيب الكلام فذلك أن صاحبها يصيب بطيب كلامه من تصدق ومن قام ومن صعب كأنه أخذ أجر من تصدق وأجر من قام وأجر من صعب فقد ثبت في صريح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة إذن فالذي يرفض كلاما طيبا كأنما تصدق كأي رجل متصدق وقد ثبت في سنن أبي داروت والقبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم درجة القائم الصائم إذن الثمرة الثانية لحسن الخلق وطيب الكلام أن تبلغ درجة من تصدق وَضَرَجَةِ الْقَائِمِ الصَّائِمُ نعم أيها الأخوة الكرام الثمرة الثالثة بحسن الخلق وطيب الكلام هو أن صاحبها أقرب الناس مجلساً من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأحبهم إليه فقد ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوما قيامة أحاسنكم أخلاق أحاسنكم أخلاق إن هذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حتى يحافظوا على حسن الخلق وطيب الكلام لأنه من جاءت في الآخرة وهذه هي الثمرة الرابعة من ثمرات طيب الكلام ثمرة تقصفها أيها المؤمن ثمرة عظيمة ثمنها الجنة ونجاة من النعم وأي ثمن هذا هل هناك أغلى من هذا الثمن وأعظم منه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعظم ثمر من ثمرات حسن القلق وطيب الكلام أن من النعف فقد ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق ثمر اتقوا النار ولو بشق ثمر فمن لم يجده فبكلمة طيبة فمن لم يجد فبكلمة طيبة إذن الكلمة الطيبة من من النعر اتقوا النعر ولو بشيق تم وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما موجب الجنة ما الذي يوجب لنا الجنة فقال له صلى الله عليه وسلم أقب الكلام أقب يعني اجعل كلامك طيبة أقب الكلام وأطعم الصعام وأقرأ السلام وصلي بالليل والناس دي وصلي بالليل والناس يعني أول هذه القصار الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الكلام طيب الكلام من موجبات الجنة نعم أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيام يعني هذا يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أحسنكم خلقا أحسنكم خلقا يعني أطيبكم لسانا وأخلافا فطيبوا اللسان إياه الإخوة الكرام ضد الفاحش وضد البذيء فطيبوا اللسان هو الذي ينتقي ما يحسن من الكلام ويفتعد عن فحشه قدر الإمكان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خلقا وخيرهم لقظا ولسانا وعملا وسلوكا إننا اليوم على مشهد ومرأة من الجميع في الحدار خلقي ويريد الذين يتبعون الشهوات أنتميلوا ميدا عظيما إنهم يبثون في كل مكان فحش الكلام وبدأته حتى تربى جيلنا على الفاحش من القول والبذيء ترى مطالنا يتلفظون الفحش والبداءة من أين من أين أتوا بهذا ومن أين يأتيهم السلوك المستقيم والأخلاق الفاضلة إن كانوا يروا الأرض يترفض ويخرج البذيء من القول فإذا ذهبوا إلى المدارس ليتعلموا ويجدوا المربي كذلك لا يعلمهم سلوكا ولا أخلا وأول ما يسمع منه سبا وشتما فيقول له يبنك هذا ويبنك هذا من أين يتعلم إن أكثر ما يقع في هذا المجتمع أن المنافقين الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هؤلاء قد استولوا على كل ما يصيطر على الحواس سمعية ومرقية ومكتوبة أشاعوا فيها فحش السلام في مسلسلاتهم وأفلامهم إنهم يضربون في العمر يجففون مناجع هذا الدين. واحدة بعد الاخرى انهم اليوم يعنقون الاخطار لا لخسان البنى اتريدون اتعلمون لماذا انهم يريدون الفواح انهم يريدون الفحش والبزاعة بعد ان اخرجوا المرأة من بيتها ثم كتبها بكتاب يظهر أكثر ما يدفع أخرج المرأة للعمل وللتعليم بدعوة وحجة تعليم المرأة ثم هم أعروها لتبدو الفواحش وتبدو العوراء ثم لما كان الاختلاف كانت الألفاظ البذية والأخلاف السيئة التي امتشرت في كل مكان كان فيه اختلاف بين رجال ونساء إنهم يرتدون ما يسمعونه في الأفلام والمسرحيات ألفاظ عفنة بذية من اناس تربوا في احضان العاهرات والممثل وعلى كرسي الكبر هذه. انهم ادخلوا بيوتنا هذه الالفاظ البذية وتلك الاخلاق الرذية نعم ايوه اخوات ونتاؤنا وشباؤنا يتلقض الفاظاً داعراً وهم لا يدرون من أين يرددون كأن ليس لهم بطر ولا سمع ولا أذان كأنهم أنعام تساقوا إلى مذبحها وهم لا يدرون نعم أيها الإخوة إن بناتنا اليوم ما خرجت شافرة متبردة عارية إلا لأنها استمرت هذا الفعل وتار إحساسا لها لا إحساس ومساسا لها أفقد الإحساس نعم أيها الإخوة إننا اليوم إن كنا نتكلم عن طيب الكلام فأين هو؟ أين هو من حياتنا؟ أين هو من واقعنا؟ أين أخلاق المؤمنين؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا خير الأنفلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك قبل قال لا قال لعلك ضمن قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعزك ما يدخل المرود في المكحلة يكني صلى الله عليه وسلم عن الجماع والزنة لأن لفظ الجماع إذا أطلق تعود السمع عليه ثم تدريجيا تدخل إلى اللفظ الفاحش وتستمرئه ويكون لكنة له لك وتعودا للأمة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب يعلمنا الحياة فهو حي حيي صلى الله عليه وسلم اخوة الكرام ما يحوجنا الى هذه الاخلاق الفاضلة في هذا الزمان ما يحوجنا الى تقويم هذا اللساء الذي تعلم فحش الكلام وبدأته حتى ان الصديق مع صديقه اذا اراد انت يمازح ما يمتقي الا اسوأ الكلام وانحش الالفاظ ثم يضحك وينزح كان شيئا لم يقل والله اندل هذا على شيء فانما يدل على مدى انحدار هذه الامة وكيف ان اعداءها نبخوا فيها من سمومهم فأصابتها في مقتل نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه قول أن يردنا إليه ردا جميلا أقول قولي هذا ونستنفر الله لي وعلاكم